يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الريوب. إذ قال الله يا عيسى من مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مِنَ تخلق من الطين كاية الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرع لكما ولا بر صبي إبني ويتخرج الموتى بإبني ويتكففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من رم وقال الذين كفروا منه من هذا الا سحر مبين واذا وحيت الى الحوارينا ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد بها اننا مسلمون اذ قال الحواريون عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مايدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن ونحن قلوبنا ونعلم من قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين